الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله كما ينبغين جلال وجهه وعظيم سلطانه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 وهو الله وهو الله وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الله عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو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 وَبح فُ الحب والنَّى يخرج الحَ من الميت وَخررج الميتَ منِ الحذذ ال ذ الله فأََّ تكون ف الإصباح فُ ال وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذَلِكَ تقدير العزيز العليم سبحان الذي جَعَلَ النجوم لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر سبحان الذي أنشأنا من نفس واحدة سبحان الذي أنشأنا من نفس واحدة فمستقر ومستودع سبحان الذي أنزل من السماء ماء سبحان الذي أنزل من السماء فأخرج به نبات كل شيء فأخرج منه خضرا يخرج منه حبا متراكبا ومن المخل من طلعها قنوان دانية وجنات وجنات من أعناب وزرع ولخيل صنوان وغير بماء واحد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا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 قُلْ أَجْلَحَتْ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا سبحانك يا أضناف سبحان من سبح بحمده من في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان من له ملك السماوات والأرض سبحان من يحيي ويميت سبحان من هو على كل شيء قديم سبحان الأول سبحان الآخر سبحان الله سبحان الباطل سبحان الباطل سبحان من هو بكل شيء عليم سبحان من يملك حوائج السائلين بحان من يملك حوائج السائدين اللهم صل على نبينا محمد اللهم صل على نبينا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على نبينا محمد خير من افطر وصام خير من حج وقام ولا لا اعلى مقام ولا لا اعلى مقام خير من حج واعتمر خير من بشر وانذر خير من امر بالمعروف ونهى عن المنكر اللهم صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نشهد لك يا ربنا نشهد يا ربنا أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومح الظلمة وجاهد في سبيلك حتى أتاه اليقين اللهم أحينا على سنته اللهم اجزه عنا خيرا اللهم اجز سيدنا محمد عنا خيرا خير ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن رسالته وأحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يدي الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نغمه بعدها أبدا اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينهم حتى تدخلنا مدخلا امين اللهم صل عليه وعلى اله واصحابه وازواجه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 ونسني عليك الخير كله ونسني عليك الخير كله يا الله نسني عليك الخير كله أنت الله انت الغني ونحن الفقراء اليك انت الغني ونحن أنت خالقنا ونحن عبيدك يا الله أنت القوي ونحن الضعفاء إليك اللهم أنت ربنا خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا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 فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين, يا مجيب السائلين, يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبتنا وإذا سئلت به أعطيتنا وإذا استرحمت به رحمتنا وإذا استفرجت به فرجت عنا يا حنال يا منال يا حنال يا منال يا حنال يا, يا, يا, يا, يا, يا منال يا حي يا قيو يا حي ويا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذلجلال والاكرام نسالك يا ربنا في ليلتنا هذه نسالك يا ربنا في ليلتنا هذه لعلها تكون ليلة القدر نسالك يا ربنا ألا تحرمنا أجرها لا تحرمنا أجرها لا تحرمنا عفوها لا تحرمنا خيرها لا تحرمنا برها لا تحرمنا بركتها لا تحرمنا قيامها لا تحرمنا دعائها اعتقنا سينا من النار دع تق رقابنا من النار اكتبنا من المعتوقين في هذه الليله يا الله يا الله يا من لا يعجزه شيء يا من لا يعجزه شيء اعتق رقابنا من النار تعثق رقابنا من النار نحن عبيدك يا الله نحن ضيوفك يا الله نحن ضيوفك يا الله نحن ضيوفك الله يا الله امرتنا باكرام الضيف ونحن ضيوفك يا الله يا الله امرتنا بالعفو عن من ظلمنا أمرتنا بالعفو عمن ظلمنا ونحن بأولى بالعفو منك يا الله يا من تحب التوابين تبنا إليك ورجعنا إليك فاقبلنا يا الله فاقبلنا يا الله فاقبلنا يا الله, فاقبلنا يا الله, فاقبلنا يا الله يا من يحب المساكين يا الله يا من يحب المساكين الله نحن مساكين اليك يا الله اللهم اعتقنا من الله اعتق رقابنا من الله ورقاب ابائنا وامهاتنا ورقاب اصحاب الحقوق علينا ورقاب اخواننا واخواتنا واعمامنا وعماتنا واخوالنا وخالاتنا وازواجنا وذرياتنا اعتقنا من النار اعتقنا من النار اللهم انك تعفو تحب العفو فاعف عنا إلهنا روحنا قائمه بين يديك يا الله نفوسنا قائمه بين يديك يا الله وقد اضلنا حسن توكلها عليك يا الله فلا ندري ام اهل الشقاء خلقتنا فنطيل فكاءنا نحن رادون إليك فلا ندري أرواحنا تصير إلى الجنة فنهنئها لا ندري أرواحنا تصير إلى الجنة فنهنئها ام الى النار فنعذيها ام الى النار فنعذيها رجاؤنا أنت يا الله ولكن الرجاء منا لعفوك سلمى انت رجاؤنا يا الله امس رجاءنا يا الله يا الله يا الهنا يا الهنا يا خالقنا يا الله يا ولينا يا ولينا يا مولانا يا ربنا الله ان انك تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو العفو فاعف عنا يا ربنا امرتنا بالعفو عمن ظلمنا واننا ظالمون لانفسنا وانت اولى بالعفو منا أمرتنا يا ربنا بالتصدق على فقراءنا وإنا فقراؤك الله وإنا فقراؤك يا الله وأنت أولى بالتصدق علينا يا كريم يا كريم يا حليم يا عظيم يا عظيم يا قادر يا قادر يا مفتدر اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيته وبفضلك عن منسواك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حنان يا ملان يا حنان يا ملان يا حنان يا ملان يا, يا, يا, يا, يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا منزل القران على النبي العدل احينا على القران احينا على القران احينا على القران واهمنا على القران واهمنا على, على القران واحفظنا بما تحفظ به القران واهل القران وأهل القرآن ارفعنا بالقرآن ارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن اللهم ارفعنا بالقرآن الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قليلا وفي القبر مبنسا وعلى الصراط نورا وعلى الصراط نورا وعلى الصراط نورا وفي القيامه شفيعه الى الجنه رفيقا ومن النار ستر واحجابه وإلى الخيرات كلنا دليلا وإماما برحمتك يا أرحم الراحمي يا حنال يا حنال يا منا يا ذا الجلال والإكرام اللهم كما بلغتنا رمضان واكرمتنا فيه بالصلاه والصيام والتصدق والقيام وعمتنا فيه على ختم القران وعمتنا على ختم القران تقفل منا ختم القران تقفل منا ختم القران ما كان به من خطا او نسيان او تغيير او تحريف او زياده او نقصات اللهم اجعله لنا نورا واماما وهدى ورحمه اجعلنا ممن يقيم حدوده اجعلنا ممن يقيم ولا تجعلنا ممن يقيم حروفا ويضيع حدودا اللهم إلا تقربنا إليك بختم كتابك وألخنا مطايانا ببابك وألخنا مطايانا ببابك وألخنا مطايانا ببابك وان احنا مطايانا ببابك فلا تبعدنا يا مولانا عن جنابك فلا تبعدنا يا مولانا عن جنابك فلا تبعدنا يا مولانا عن جنابك فان ابعدتنا فلا حول ولا قوه لنا الا بك اللهم اجعلنا يا مولانا لكتابك من التالين وإلى حلاوة خطابه مستمعين في الجنات منعمين وعن النيران مزحزحين وعن النيران مزحزحين وإلى وجهك الكريم ناظرين وإلى وجهك الكريم ناظرين وإلى وجهك الكريم ناظرين وإلى وجهك الكريم ناظرين اللهم لا تجعلنا من المحجوبين اللهم لا تجعلنا من المطرودين اللهم ارض عنا وعلى قاعتك اعنا ومن شرور خلقك سلمنا ولغيرك لا تكلنا ولغيرك لا تكلنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كلك برحمتك نستغيب ومن عذابك نستجيب ومن عذابك نستجيب اللهم إن كنا قد عصيناك فقد تركنا من معاصيك أبغضها وهي الإشراق بك حيث قلت في كتابك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فنحن دون ذلك يا الله فاغفر لنا يا الله اغفر لنا ما دون ذلك اغفر لنا ما دون ذلك يا ربنا يا ربنا أمرتنا أن لا نقلق من رحمتك فقلت في كتابك وقولك الحق قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إِنَّكَ يَا رَبَّنَا تَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَأَنتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قصرنا في قاعتك يا الله ولكننا تمستنا بأحبنا إليك وهي شهادة أن لا إله إلا الله وامن محمدا رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم انفعنا بخيرها واجعلنا من خيارها اجعلنا من خيار اهلها واجعلها يا ربنا واجعلنا نافقين بها عند الممات اجعلها اخر كلامنا من الدنيا يا الله لا اله الا الله يا كاسي العظام لحما بعد الموت يا كاسي العظام لحما بعد الموت نسالك توبه قبل الموت وراحه عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا حي يا قيوب يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا الله ضعفاء فقونا فقراء فأغنينا قصّرونا فرحمنا مختلفون فوحدنا متفرقون فجمعنا اذله فاعزنا مغلوبون فانصرنا حيا را فهدنا حيا حيا را فهدنا مرضى فشفنا مرضى فشفنا مرضى فشفنا اللهم اشف مرضانا إلهنا سبحانك سبحانك لم تكن إلها استحدثنا لم تكن إلها استحدثنا لم تكن ربا افتدعنا سبحانك سبحانك ولا كان قبلك من اله الا نلجؤ اليه كان قبلك من اله نلجؤ نلجؤ اليه ونذكرك يا الله ما اعانك احد على خلقنا ما اعانك على خلقنا فنشرك بن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك يا رب يا رب يا رب نسألك بأنك الملك وانك على كل شيء قدير وما شاء من امر يكون يا ربنا يا, ربنا يا ربنا ما احسنها من راحه حين ما نقول يا ربنا ما احسنها من راحة حينما نعلم أن لنا ربا نفزع إليه ما أحسنها من راحة حينما نعلم أن لنا ربا نفزع إليه فكيف بالعطاء بعدها يا ربنا يا ربنا فكيف بالعطاء بعدا يا ربنا يا شمم من لا رب له يفزع اليه يا شمم له يفزع اليه من لا رب له يفزع اليه يا بؤس من ليس له رب يستنجد به كيف يعيش دنياه كيف يعيش دنياه كيف يستقبل مصائب حياته اللهم إنا نحمدك لأنك هديتنا إلى الإيمان نحمدك يا ربنا لأنك هديتنا إلى الإيمان نحمدك يا ربنا لأنك هديتنا إلى الإسلام اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الذين حملوا لنا دينك حملوا لنا دينك يا ربنا حملوا لنا دينك فاغفر لهم يا الله يا ربنا آباءنا وأمهاتنا حملوا لنا دينك الإسلام فاغفر لهم يا الله اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الذين حملوا لنا دينك ولم يكلفون الضياع في متاهات العقائد اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم وآبائهم وأمهاتهم إلى أولهم إلى أولهم إلى أولهم في الإسلام ارحمهم وآباءهم وأمهاتهم إلى أولهم في الإسلام اللهم كما سألتك لمن مضى من الرحمه فنسالك لما بقي منا العفو والغفران نسالك لما بقي منا العفو والغفران والعفة والايمان نسالك لهم الاستقامه على دينك يا رب العالمين اللهم أجب دعوتنا وسدد ألسنتنا وارحم في الدنيا غربتنا وارحم في الدنيا غربتنا وفي القبور وحشتنا وثبت تحت التراب حجتنا ثبت تحت التراب حجتنا ثبت تحت التراب حجتنا ارحم موقفنا غدا عرايا بين يديك اللهم ارحم موقفنا غدا عرايا بين يديك اللهم ارحمنا إذا حمنا على الأعناق وبلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق والتبت الساق بالساق إليك يا ربنا يومئذ المساق اللهم ارحمنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ارحمنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير أحسن ختامنا أحسن ختامنا وحسن أخلاقنا حتى نعفو عمن ظلمنا ونعطي من حرمنا ونصل من قطعنا يا رحمان يا رحيم يا مؤنس كل وحيد يا مؤنس كل وحيد يا مؤنس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا قريبا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر دينك الإسلام اللهم انصر دينك الإسلام اللهم ارفع راية الإسلام على العالمين اللهم عليك بأعداء دينك اللهم عليك بأعداء دينك اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا يا ربنا يا ربنا إن كنا ليس أهلا لتأييدك ونصرك فانصر دينك الإسلام اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الاراضي وما اقلت ورب الشياطين وما اضل كلنا جار من نزغات الشياطين اللهم كن لنا جارا من نزغات الشياطين وظلم الظالمين ومعادات المعادين ومكر الماكرين وسحر الساحرين وسحر الساحرين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين إلهنا وخالقنا ورازقنا وربنا ومولانا نسألك يا ربنا أن تحيي قلوبنا بلا إله إلا الله يا من إذا دعاه المضطر أجابه يا من اذا دعاه المضطر اجابه يا من اذا دعاه المضطر اجابه اللهم وفقنا للتوبه والانابه وافتح لجاع الا ابواب الاجابه واجعلنا ممن يجد للطاعه حلاوه وارزقنا في سبيلك الشهاده وارزقنا في سبيلك الشهادة واختم لنا بخاتمة السعادة وأجرنا يوم تقوم الساعة يوم الحسرة والندامة يوم يرى كل إنسان عمله أمامه يا رب يا رب يا, رب يا من كتابنا يسر حسابنا ثبتنا على الصراط ثبتنا على الصراط يوم تذل الأقدام سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أحلمك سبحانك ما أعظمك نسألك بنور وجهك وبجميل سترك وبحلمك وعفوك وبعظمتك وكبريائك وبجاهك وجمالك وجمالك وجلالك وجمالك وكمالك وحولك وقوتك وبقدرتك وسطوتك أن لا تعذب وجوها سجدت لوجهك لا, لا تعذب وجوها سددت لوجهك لا تعذب وجوها سجدت لوجهك لا تعذب ألسنة مضقت بذكرك اللهم لا تعذبنا بالنار اللهم لا تعذبنا يا الله اللهم لا تعذب بالنار قلوبا قد امتلأت بحبك قد امتلأت بحبك قد امتلأت بحبك وبكت من خشيتك لا تعذب عيونا طالما بكت من خشيتك يا رب يا رب يا سامعا لمن ناداه يا مجيبا لمن دعاه نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلاى وبحق عزك وذلنا وقوتك وضعفنا وغلاك وفقرنا أن تفرج عن المهمومين اللهم فرج عن هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين نفس كرب المكروبين وَقددَّين عن مدينين وَفك أص المأسورين وأحس خلاص المسجين من المسلمين أحسٍ خلاص المسجونين من المسلمين برّ ساحَهُ برّ ساحهُم الله برّ ساحات المُسد المسجونين من المسلمين. اللهم كل المظلومين من المسجونين من المسلمين اللهم اقبل التائذين واعف عن المسيئين يا ربنا إنك تعلم أن كل بلد من الإسلام عزيزة علينا وتعلم أن فلسطين عزيزة علينا ففيها قبلتنا الأولى وفيها بيت من بيوتك المقدس عزيز علينا أن نقف هذا المقام أن ننسى بلادا يحارب فيها الإسلام عزيز علينا يا ربنا أن ننسى فلسطين المقدس أن ننسى فلسطين المباركة أن ننسى ثالث الحرمين اللهم عزيز علينا أن ننسى كل أرض مغتصبة من أراضي الإسلام اللهم كن لعبادك المستضعفين في فلسطين كن لعبادك المستضعفين في العراق اللهم انصر المغلوبين اللهم انصر عبادك المغلوبين اللهم انصر عبادك المغلوبين اللهم انصر جندك اللهم انصر جندك اللهم رد أرض المسلمين إلى المسلمين اللهم عليك بالمعتدين اللهم عليك بالمعتدين اللهم فرق شملهم عليك بمن ظلم المسلمين عليك بمن انتهت حربة المسلمين عليك بمن اعتدى على سيد المرسلين عليك بمن اعتدى على حرمة القرآن العظيم اللهم اقتلهم بدداك واحصي عددا واحصي عددا ولا تغادر منهم احدا أرنا فيهم اياتك ارنا فيهم اياتك لنا فيهم, فيهم اياتك ارنا فيهم عجائب قدرتك يا جبار يا متكبر يا قهار يا جبار يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا جبار يا قهار انتقم من الذين اعتادوا على المسلمين اللهم عليك بالظالمين عليك بمن ظلم المسلمين عليك بمن ظل م المسلمين عليك بمن سفك بماء المسلمين عليك بمن قتل أطفال المسلمين عليك بمن قتل شيوخ المسلمين عليك بمن اعتدى على أرض المسلمين عليك بمن كذب على المسلمين عليك بمن كذب على العالمين اللهم اقتلهم بذدا يا جدار السماوات والأراضي اللهم اقتلهم واهزمهم وزلزلهم فإنهم لا يعجزونك اللهم اشف كل من سألنا الشفاء اللهم اعطيه الدواء وارفع عنه البلاء وارفع عنه البلاء اللهم ارفع عن مرضانا ما نزل بهم من بلاء اللهم اجعله طهورا لهم اللهم اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء, شفاء لا يغافره سقما اللهم اشف آباءنا واشف أمهاتنا واشف مرضى المسلمين اللهم ارزق شبابنا العفة والخشية والرجاء اللهم ارزق شباب المسلمين العفة والخشية والرجاء وارزق علماءنا الأمانة والف والوفاء وحكامنا العدل في القضاء وحكامنا العدل في القضاء ونساءنا العفة والحياء ونساءنا العفة والحياء واغننا بالشكر والعطاء وفقراءنا الصبر والرضا بالقدر واغنيا انا الشكر والعطاء وألسنتنا الصدح والثناء وقلوبنا الصبر على البلاء يا مجيب السائلين اجعلنا لك طائعين ولنبيك تابعين ولدينك رافعين ولقرآنك مرتلين ولاخواننا نافعين وللخير عاملين وللحق صادقين وفي جناتك قامعين وعلى الصلاة دائمين وعلى الصلاة دائمين وللزكاة فاعلين ولثروجنا حافظين وبالاحال مستغفرين يا غوث المستغيثين يا غوث المستغيثين يا غوث المستغيثين الله. نعوذ بك من عقوق الابناء نعوذ بك عقوق الابناء وقطيعه الاخرباء ونعوذ بك من فتنة النساء ونعوذ بك من كيد النساء ومن خيبة الرجاء ومن شماتة الأعداء ومن عضان الداء ومن ضلال الأهواء يا الله يا من صورنا في الأرحام كيف يشاء ارفع مقتك وغضبك عنا مقتك وغضبك عنا ولا تصلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ربنا يا ربنا رضينا بك رب وما لنا لا نرضا وبإسلامك دينا وما لنا لا نرضى وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نشهد أن الساعة آدية لا ريب فيها نشهد أن الله يبعث من في القبود يا أرحم الراحمين أحينا على التوحيد وتوفنا على التوحيد وابعثنا بالتوحيد يا من يعلم سرنا وجهرنا فاقبل معذرتنا نعتذر إليك من ذنوبنا نعتذر إليك من تقصيرنا فاقبل معذرتنا يا من يعلم ما في نفوسنا فاغفر ذنوبنا اللهم رضنا بالقضاء وارض عنا اللهم رض عنا عبادة في مظالمهم واجعلنا ممن رضيت عنهم فحرمتهم على العذاب وحرمتهم على النار يا صاحب الامن يا صاحب الامن يا صاحب العهد يا صاحب الرحمه الواسعه ارحمنا برحمه من عندك تغنينا عما عن سواك برحمه من عندك تغنينا عن رحمة من سواك نشكو اليك ضعف انفسنا نشكو اليك ضعف نفوسنا وقلة حيلتنا نشكو اليك ضعف نفوسنا نشكو اليك ضعف نفوسنا ارحم ضعفنا نشكو اليك قلة حيلتنا نسالك يا رب العالمين ان تهدي قلوبنا وأن تصلح أعمالنا اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لك الحمد ولك الشكر كله لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا مقرب لمن باعت ولا مبعد لمن قربت ولا واصل لما قاطعت ولا قاطع لمن واصلت ولا هادي لمن أضلت ولا مضل لمن هديت اللهم بسط علينا رحماتك اللهم بسط علينا رحمتك وابسط علينا رزقك وجنودك الهنا الهنا الحق الهنا الهنا الحق الهنا إله الحق. الهنا إله الحق اللهم إنا نسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف والنجاة يوم الفزع اللهم إنا عائدون بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا اللهم اخلف على المنفقين اللهم بارك للمنفقين اللهم اخلف عليهم في أموالهم وفي صحتهم وفي دينهم وفي عافيتهم وفي دنياهم اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم ولا تخيب رجاءهم اخلف عليهم يا كريم يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين خزائنك ملئة لا تنفد أبدا خزائنك ملئة لا تنفد أبدا يا كبير يا كبير خزائنك ملئة لا تنفد أبدا أخلف على المنفقين أخلف عليهم في أموالهم بارك لهم في اموالهم اسعد قلوبهم اللهم اسعد قلوبهم بالتقوة والايماء اللهم بارك في اغناء المسلمين وبارك في شباب المسلمين وبارك في شبات المسلمين وبارك في نساء المسلمين بارك في المسلمين اجمعين اللهم بارك في المسلمين اللهم ربنا بالقرآن اللهم حبب أبناءنا بالقرآن اللهم أعنا على حفظ القرآن أعنا على تحفيظ أبنائنا القرآن ربهم بالقرآن حفظهم القرآن وارزقهم فهم القرآن وارزقهم فهما القرآن وارزقهم العمل بالقرآن أحييهم على القرآن أحيي ذرياتنا على القرآن ربي بالقرآن بيوتنا ربي بالقرآن أزواجنا ربي بالقرآن أبنائنا اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ونحن واقفون على بابك نحن واقفون على بابك نحن واقفون على بابك متعلقون في اسوار رحمتك متعلقون في اسوار رحمتك ليس لنا رب سواك ندعوه ولا حبيب غيرك يرجوه يا من يملك حوائج السائلين يا من يملك خواائج السائدين لا تردنا عن بابك خائبي لا تردنا عن بابك خائبي ولا من رحمتك مقروضي اللهم اكتبنا من عتقائك من النار حرر اجسادنا ووجوهنا وقلوبنا على ما يا الله, يا الله, يا, الله, يا, الله يا الله نقول يا الله نقول يا الله نقول يا الله يا كريم يا الله يا ربنا ما انت فاعل الليله بنا يا ربنا ما أنت فاعل الليلة بنا ما أنت فاعل من ليلة بعبد ما, ما أنت فاعل من ليلة بعبد مقر لك بذنب معترف لك بجرم معترف لك بجرم نحن البؤساء الفقراء المستغيثين المستغيثين المستغيثين الوجل المقر المعترفين بجرمنا المعترفين بجرمنا أسألك مسألة المساكين ونبتيل إليك ابتهال المزنبين نجأر إليك نجأر إليك يا من خضعت له الرقاء وذلت له الأجساد وفاضت له عيوننا اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمه ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا ولدا عاقا لوالديه الا هديت ولا ولدا عاقا لوالديه الا هديته ولا شابا ضا اجتمع الا الى الدين ردت ولا عسيرا الا يسرت ولا مكروبا الا فرجت كربا ولا مكروبا الا فرجت كربا ولا طالب علم الا وفقته ولا طالب علم الا وفقته ولا ضال الا هديته ولا ايمن الا زوجته ولا ايمن الا رزقتو بالزوجه الصالحه ولا ايمه الا رزقتنا بالزوج الصالح يا رب العالمين يا رب العالمين ولا عسيرا الا يسره ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صناح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا قاضي الحاجات اللهم اعطي كل من سألك الدعاء سبله في هذه الليلة اجعل جمعنا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محرما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزوانه